119. ومن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أمن الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل تعملون